ِّرجَالُ قَوَّامُ نَ عَلًَاِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهَّهُ بَعظَّهُم عَلَى بَعضُّ وَبِمَا أَ فَقُ مِن أَموَالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِظَاتُ للِلْغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّه وََّاتِ تَقَافونَ نُشزَهَُّ فَعِضُهُ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 إن الله لا يحب من كان مختالا ثخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا